وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله مصلي صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله مصلي صلِّ